من عسير كذبت قبلهم قوم نوحين فكذبو عبدنا وقالوا مجنون وصدجير فدع ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمير وفجرنا الأرض عيونا فالتقل ما وعلى أمرٍ قد قدير وحملناه على ذات الواحن ودسر تجريب أعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مذكر فكيف كان عذابي ونذر ولو قد استرنا القرآن للذكر فهل من مدكير كذبت عادهم فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعير فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكير كذبت سمود بالنذر فقالوا أبشر من نواحذا نتبعه إن إذا ل في ظلال وسعور ألقى ذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدما الكذاب الأشر إن مرسل ناقت فتنة لهم فر تقيهم وصبر ونبئهم أن ما أقسمت بينهم كل شر مهذّر فنادى صاحبهم فتعطى فاقر فكيف كان عذابي والنذر إن رسلنا عليهم صحة واحدة واحده فكانوا كهشيم المحتضر ولو قد يسرنا القران للذكر فهل من مذكير كذبت قوم لوط من النذر انا ارسلنا عليهم حاصبا الا ال لوط نجيناهم بسحر نعمه من عندنا كذلك ناجزي من شكر ولقد انذرهم رشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا اعينهم فذوقوا عذاب النذر ولقد صبحهم بكرهنا عذاب مستقر فذوقوا عذاب لِيَوَنُذُرْ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ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 بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلم حمل بصر ولو قد أهلتنا أشياءكم فهل من مذكِر وكل شيء فعلوه في الزبور وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جناته ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر